كيف يلبي المحرم في الحج او العمره يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك التكبير اذا اتى الركن الاسود طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى الركن أشار اليه بشيء عنده وكبر الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دعاء الوقوف على الصفا والمروه لما دنا صلى الله عليه وسلم من الصفا قرأ ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقي عليه حتى راى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات الحديث وفي ففعل على المروة كما فعل على الصفا الدعاء يوم عرفه خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الذكر عند المشعر الحرام ركب صلى الله عليه وسلم القصواء حتى اتى المسعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلل له ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس التكبير عند رمي الجمار مع كل حصاه يكبر كلما رمى بحصاه عند الجمار الثلاث ثم يتقدم ويقف يدعو مستقبلا القبلة رافعا يديه بعد الجمرة الأولى والثانية اما جمرة العقبه فيرميها ويكبر عند كل حصاه وينصرف ولا يقف عندها